يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال انكم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 كُنْ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يكن مِنْكُمْ أَلْفٌ الفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له السرا حتى يثقل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة.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 إن الله غفر رحيم